بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عز وجل يعزنا واياكم بطاعته وأن لا يذلنا واياكم بمعصيته والبعد عنه ايها الاخوه الموفق كل التوفيق من وفق لطاعه الله عز وجل وان حرم من الدنيا ما حرم والمحروم كل الحرمان من حرم طاعه الله عز وجل ولو صبت عليه الدنيا صبا ايها الاخوه استشعروا عظيم نعمه الله عليكم كم قسم لكم من هدايته وفتح عليكم في عبادته واعطاكم من طاعته احمدوا الله عز وجل على هذه صمتم شهركم وصليتم فرضكم قمتم هذه الليالي تلذذتم بمناجاة الله عز وجل وانكسرتم بين يديه وانطرحتم بين يديه دعوتم الله عز وجل كم عين بكت, كم عين بكت من خشية الله عز وجل وأبشروا وأملوا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار وذكر عين بكت من خشية الله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 على ما فتح الله عز وجل عليكم من عبادته كم محروم من طاعة الله عز وجل إذا كنتم في هذا المسجد تصلون وتتعبدون كم غيركم ما يصلي كم غيركم ما يصوم كم غيركم محروم من هذه النعمة الذي أنت الآن فيها أيها الإخوة أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت ناقة عند النبي صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء وكانت لا تسبق كانت شديدة العدو سريعة مضت الأيام منقضت السنون يقول فجاء في يوم من الأيام اعرابي على قعود الله القعود اشب من الناقة يعني سنها صغير فسابقها, فسابقها فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا سبقت العظباء ضاقت صدورهم أن العظباء سبقت قالوا سبقت العظباء النبي صلى الله عليه وسلم ما حزن بل قال كلاما عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقا على الله الا يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه ايها الاخوه الدنيا ما تدوم على حال لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم إلى أن قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يقول الإمام بن رجب رحمه الله تعالى المتاع ما يتمتع به صاحبه بره ثم ينقطع ويفنى تتبدأ صحتها بالسقم تتبدل شبيبتها بالهرم تتبدل حياتها بالموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يا اخوان الدنيا مزرعه للاخره لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك قبل الموت ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني دخل أبو العتاهية على هارون رشيد قال أنشدني قال عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يجري بما أردت مع الغدو مع البكور فإذا النفوس تغرغرت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا أنما كنت إلا في غرور فيا أيها الاخوه خذوا حذركم من هذه الدنيا خذوا حذركم أيامها تنطوي وساعاتها تنقضي ولحظاتها تتبدل كم غني افتقر وكم عزيز ذل وكم صحيح مرض وهكذا الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس ما يعلم بالأمور إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى ختاما في هذه الكلمة يقول الاخوه أوصيكم بوالديكم خيرا أوصيكم بوالديكم خيرا إن كانوا احياء فالتمسوا طاعتهم إلتمسوا طاعة الله عز وجل بطاعتهم تقربوا اليهم ادعوا لهم لا تحرموهم خيركم لا تحرموهم دعواتكم ولا خيركم لا تحرموهم بذلكم وسخاءكم وجودكم و... و... و... وما اعطاكم الله عز وجل تقربوا اليهم جودوا عليهم مما جاد الله عز وجل عليكم به وان كانوا امواتا فهم اشد حاجه مما كانوا لو كانوا احياء لا تحرموهم دعواتكم لا تبخلوا عليهم بدعواتكم هم اشد ما يكون الحاجه مرتهنون في قبورهم لا تحرموهم دعواتكم الصادقه لا تحرموهم بذلكم ونفقاتكم وصدقاتكم جودوا عليهم مما جاد الله عز وجل عليكم به وكل على قدر على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم الوالدين كم في قلوبهم من الرحمة لكم كم في قلوبهم من الشفقة لكم كم في قلوبهم من المحبة لكم الوالدين في وقت حياتهم يمكن تغربوا من أوطان تغربوا عن أوطانهم، كدوا واجتهدوا كله لأجل أولادهم، واليوم أنتم في صحة وعافية، لا أقل من الدعوات الصادقة لهم، إن تصدقتم فتصدقوا لوالديكم، إن أعطيتم أعطوا لوالديكم، تصلهم في قبورهم، اسال الله عز وجل ان كما جمعنا وإياكم في هذا المكان. يا هذا المكان الطاهر أن يجمعنا في في دار كرامته ومستقر رحمته وان يحيينا واياكم حياه طيبه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين